فصول السنة أداء محمد بن زماية. يا ليت لي يا ليت شبل على شاء لا بعض الأشياء تجعله وما شيء زمني واعطي عشّر أحبى عظم أحدني إلى العيون العور وكيف انكشف شف ليك كلمة كانت حلها وبناء. خذيت تفكر في فصول السنة بالدور بدبرات عظيمة شان محلات زاملها في دور الفيال وبعض أيام بعذب نور والأيام نور الشمس فيها وشوف القمر لا طال يأتي معه بسرور وحتى الثرية تفرح الناي والثلاء ونوى الثرية والقمر ما شا أغيت الخالية والعسل دون الدبور وتبقى الخالية والعسل في مناح لها يا وجدي عليها واشهد خاطري مكسور ويا با وموقف زماني say haram